واعلم ان الله شديد الرقابه وذكر اذا انتم قليل مستركون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فاوىاكم وان يدكم فااوىاكم وَأَيَّدَكُم بِقُدْرَتِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَن جانن واعلن ان ان اموالكم واولادكم فتنه وان الله عند اجرنا كريم يا ايها الذين امنوا فقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا يُذْكِكُ أَوْ يَقتُلُكَ أَوْ يُخْرِجَنَّكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءَ قُلْنَا لَمْ نَشَاءُ متنا هذا ان هذا انا استطير اوليم هو اذ قالوا هم من كان هذا هو الحق منك فامطر علينا فامطر علينا نادانا بن أبي